فَسَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَبْدَى يأجئكم نبأ من الذين كفروا من قبل فذقوا دانا لهم ولهم عذاب عنيم ذلك بأنهم كأن السائرين رسله ببينات فقالوا, فقالوا أبشر فكفروا وتولوا واشدعوا لله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن يضعثوا قل بلى وربي لتضعثن ثم لتنبعن يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم الثغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه الزيئات ويدخيه جنات تجري من تحت من الأنهار خالدين في ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا فإن إن من وأولادكم عدو ولكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فحضوهم وإن تعطوا تصبحوا تؤ والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله